وسط البقر صفوف الضرات ووقر اللها وجذور الرباط معبقا من كنى غيرتم الى الكبا والرصاص كيف اظل السلام سلام يا صحابي, يا صحابي أرضى أرضى في الضيا كيف اظن نفى كيف ارض الشطط وادي ما انت راق واعربا تح والانا موت ساق الغلط حاله لا تطاق انكاب وصنت فدعمت الفراق والسلام السلام يا صحابي الكرام يا صحابي الكرام بالقلب انرضى به سقف وفي عاد لا يقول وزعيمك فقط ورسل زحول معز بابا تحتوينا جلوت ابتدت والسفره السلام السلام يا صحاتي يا غرام يا صحاتي يا غرام سوف الله ويسقع الشتاء ويسير الكلى وعكير الهوى هكذا لم أشق عيشة للهنى في ظلال الملأ يا فيرينا سوا يا فريق قد بدا بالسلامه سلام يا صحاب الكرام في سفره طاو وقور اللي ا واجثور قد وبقى منك كلام طيرت الليل ابد والرصاصوك والجسد المقام فالسلامه سلام يا صحاب الكرام يا بس تقضى المقام في صفوف القغاد ووكور اللئاب وجحور القغاد ما بقى من كلام خير كر القباد وقصاص والجسوم مكتاد كيف أرضى المقام السلام السلام يا صحاب الكرام, الكرام فالدمار والدمار يا غلى على داب يا درب الشنار يا بيوت السراب والفنى والدباب والقضى والخراب والأفاع القصار والسحابات راب قد رسمت المسار فالسلام السلام يا صحاب الكرام يا صحاب الكرام أستغطى المقام بصفوف القغاد وأكور اللئام وجحور القغاد عبقى منه كناب غير كرغ القباد ورصاص القغاد والجسر مفتاد كيف أرضى المقام فالسلام السلام يا صحاب الفرام يا صحاب الفرام